يُنكِرُ الرُّسُلَ فَضَلَّنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَتَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله نقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا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 ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ويكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المسقى لنفصام لها فالله سميع عليم